وَأَنِ استْتَوْفِ رُورََّكُمْ صَُّتُهُ إلَيْهِ يُومَتِعقُم مَّ تَعًَا حَسَنًَا إِلَ أَجَلٍ مُسَمَّ مَا يَمْدُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْخُذُ الَّذِي فَضْلٌ فَضْلَهُ يَمْدُّكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ ف شْتَلَ وَإِن تَوَلَفَ إِنّ أَخَافُُ عَلَكُ مَاذَابَ يَوْمِن كَبير